تَنِين وَاتَّبَعُوهُ مَا تَتْنُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ وَمَا أُنْزِلَ على الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ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 لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آيَةٍ آلَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ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 وَإِذ يَعيدكُم الله إحَدَ الطِ فَتَين أَه لَكُم وَتَوَدّونَ أَ وَرذاتِ الشَوكَأَ وَذاتِ الشَّوكَةِ, الشوكة تَكُونَكُم وَيُريديد الله أَ يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كري المجرمون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَهْدَدْ يَلَوْنَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تَقُمُ الجَنَّةُ أُورِثُمُوها بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وإما ينزغنك من الشيطان نزه فاستعذ بالله إنه سميع عليم إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ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 وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْأَكْدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الناس من شر الوسوى سرخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الضرم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 لا تَافُظونَ إَِّا بِسُقان فَبِأَّ آلَ يرَبِّكُ ما تُكَذِبَان يرَسَلُ عَلَيكُ ماشوادُ مِن النَّارِ وَلُحاسُ فَلَ تَ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 وَإِذ يَعيدكُم الله إِحَ الطِ فَتَنِ أََّه لَكُم وَتَوَدُّونَ أَ وَرَذاتِ الشَّوْكَأَ وَذاتِ الشَّوكَةِ, الشوكة تَكُونَكُم وَيريدُ الله أَ يحق الْ الحق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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَهْدَذِ يَلَوْنَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ونودوا أن تلقموا الجنة أورزتموها بما كنتم تعملون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والَّذينَ إِذَا أَصْابَمُ الْ البَويهُم يَ تَصِرُون وَإَِّا يَزَغََّكَ مِنَ الشّعطاننَ زَوون فَسْتَعِذ بِلَّ إِهُ سَمءٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَنِلْ تَمْوَنَ مِيْنَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْأَكْدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ من شر الوسوى سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 تَنِين وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّنُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السحر وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ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 لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ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 وَإِذذا يَعيدُكُُ الله إحَذَ الطِ فَتَين أَه لَكُم وَتَوَُّونَ أَ وَرذَاتِ الشَّوْكَأَ وَذاتِ الشَّكَةِ تَكُونَكُم وَيُريديد الله أَ يحق الحق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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَهْدَذِ يَلَوْنَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُ أَطِ قُم الْجََّةُ أُرِسُمُوه بِمَا كُتُم تَعملَلُون وََّذ نََّجابُونِ رَبِّهِم وَأَقَام الصَّلَةَ وَأَمرُوم شورَ بَينَهُم وَمَِّا رَزَقَ نَاهُم وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَإِنْ مَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم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 وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ في الْأَكْدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إله الناس من شر الوسوى سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الضرم تَنِين وَاتَّبَعُوهُ مَا تَتْنُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ وَمَا أُزِلَ على المَلَكَنِ بِبابِلَهوتَ وَمااروط وَماَا يُعَّمانِ مِن أَحَدٍ خَدَّ يَقُ إِ مَا نَحنُ فِثْنةُ فَلَا تَكْفُر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 وَإِذ يَعيدكُمُ الله إِحََ الطِ فَتَنِ أََّه لَكُم وَتَوَُّونَ أَ وَرَذَاتِ الشَّوْكَأَ وَرَذَاتِ الشَّوكَةِ, الشوكة تَكونَكُم وَيريد الله أَ يحق الحق قَبِكَ نِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ آدَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِيمٍ تَحْدِيمَ الْأَنفَاسِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا مِنَ هُدَذِيَ لَوْنَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ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 إن الذين اتقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لَمْ يَنِلْ تَوْنًا وَلَمْ يُنَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ